الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لآخر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 Alleen al die vluchtelingen die we hebben, die السماح الله أكبر الله أكبر لا